بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتة أبل ونكي يا برنونك إنك أرى سورة النساء أول الرأي سورة الامراني جيسنيج الره سورة النساء تدب الرجال سورة النساء تناكستي وهدة دبتما دردُرسو سورةٌ تُني سورة النساء جلَمتيه مكانِسي يا مَمِه مالي في جناني وان واين دبرتي يسي كيساتي دبَّتَمِه في بل إن ربِّك إن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسي كيساتي دبَّتَيْتِ نِجْرَةَ كَنَافِ جلْقَبَ الرَّتِي يا أيُّهَا النَّاسُ جدا يا الْمَنَامَ اتقوا ربكم رب كيصن صدا الذي خلقكم ربي اثنومه من نفس واحدة لب تكرر ربي اثنومه صدا تجد الربين يا ايها الناس وتجدتن دبته علمنا ما هندما فيه كامنوا في. دبل له هندما ولتي قبطة. غافا يا ايها الناس يد وان ان نودبته يموتو يو واي ال منما ومما اساء الركاسه اكاتا والورينسا اكاتا ماتي وعندكيثتي نودبته كناف يا ايها الناس يد ربك ينصرتي مقالهيتين الذي خلقكم من نفس واحده ربي لبو تقتي الرائس اومي آدمي خلق منها زوجها لبو سنر حارمان إساء كاومي هوا جتشو هوا آدم را اومي انا اجساء را اومي انا اجساء كيساو كغربتاء را اومي وبس كفجأس منهما آدمي في هوا ارى رجالاً كثيراً ونساءاً fi في الناس ويجعلوا في الناس ويجعلوا في الناس أسرتي ماتي غاري هرچ أكام أكته سورة ننو إفسد إلمنا أدع في جرات دنده يوماتي هرتي مليء آدم عليه السلام ربي سأميرك فيه Jannata isa galce, nyat lu lu lugiwam, feti ragyleni isa emari. Jannata keisarti taudat nave haramana rabbin kenne. Araudo malverbaddena Manjirani jannata barbadajet. Jannata kofa addohi gala. Addeo jannata taille, nemi isa buharsu barbadajet ju ilminama. كانا ربيني يا يهنا الناس جاي، شون والبوهر توجي جودا. أداوفي جرا شون دندو جي الجيل منا ما جيني نمو أداوفي للا كيسات تنو مجرا تجارا قلي دندها، الجيل منا نما كيسا كيسا بوهر تاين نبي الله تاك تا والي نغرتني بو هرنجي چود كناف اسلمن الرا رجالا كثيرون ونساء درو ون هدو في دو برتي هدو رفعت ربينك ن جرملمان الرا كاتچود بين واتق الله ربكي سن صداد الذي تساالون به ربي اسا والكد ربي جدي ولين جتني جدته سن كساتي غري كسن غريدان Rabbi jat'i waanakkanana wuli jat'anii Wal arhama rahima lai sadaatda isi muru irraa jat'juda. Rahima muru sadaatda. Yokani wal arhama jat'choon jettani jat'i jat'anii kawalkatatan. Sadaatda jat'juda. Inna allaha kana alaykum raqiba. Rabbin tahejira isni ratti خوجی کے سنت سے غلط رت اسینی گالچا وان اسن ہجت تنن ودنم ہممیڈ امنی وا اتو یتام یتام دفکن سبب نی ایان تن اتبوتے یتام تو یولگی عسا مالق کی نافکن جی دے گا Wa atul Yatama tumbuti Kenna Yatama Amwalahum Horo Isani Kenna Yata Makajedamu iule abban irradu di Kenna Njechu. Udumbbalagin ballagin Majedam. Yo abban Radu. Kuni Ilmanamati Hawani Yo hat irradu te yata majedam. Ilminama yo abban Radu Yata Majarama jechu. Akati walaba. ولا تتبدلو حين ججيرنا يوقاً ان ججيرتنا الخبيثة فقطا بالطيب غاري غاري فقطا ان ججيرتنا ججمال جنن حراما حينياتنا ججو هرو يتاما سنفرأتشو هرو يتاما فرأتني هرو إساني كنتن كن يرتو إساني كنتنو Inji ratina. taakulu akulu inyatina amwalahum horo isani ila amwalikum ilantum bimana maatati. atati walirba kavuti ma Horo kesa wajin inyatina. Yokani walata akulu amwalahum horo isani nyatina ila amualikum. Aka horo tesa kana rattadraasan tuuyu gaarida ma'a mu'alikum wa raasani wa lillaa iqani jalagnaatina ya'chu innahu kana yatamañachun huban dilli kabiran gudda tahijra ajachu ayaantu ni bute janna sahaaban huru yatama akkamit hurote enna yaaddawan malib في namni garin jolle yataama ku dan faatu birajira saddetubira jira wali rakkatan jeccu irgahana u jolle isaan horan ta dubra faatu yu birajira wali rakkatan tisaw aya buse maljedda wa وَلْكِتَهُ جَجُّ يَتَامَا كَيْسَتِّي يَوْسُدَاتًا أمر إساني كيْسَتِي يَوْسُدَاتًا جدود برتي تنيني ولن كت ايسنو فكين جافحاتي جولة يتاما سني سنبرا جراتي جولة سنين يتاما تاتي سنبرا جراتي, قدتا جراتي ولن كت ايسنو يوني كاهقوني هذا جولة تنيني ججا يوسدات فانكحوا فودا مَا تَعبَ لَكُم من One isin gamma chise wan sinjala chise minan ne saido bertira tabiraja cu mathna lamalama wa thulatha sadi sadi wa afur afur nam toko tokkon je cumale garin hiketin nin dubi balle salemit garina kamitti ka beitu mathna lamalama wa thulatha sadi sadi sadi shan afur أفور يفيش أنا كم سجل أكثير تفوه أجد جدي أكثير ورفة سرط وجرا سنين دم ورشياعاتي دم ورشياعاتي من كثير ضبطه جرا ورسن أكث أدون تهين ما سنجد جون نمط كلامه وثلاثة كبر بعد تكنتي صدي ورباع كبر بعد تكنتي أفور فورا أجد جرا أكثاني فإن خفتتم يوسف ذاتن الله تعديله نفقائسين دنو yoka qoda guya isi iratti rakkannan dande no jetani yosadattan kuni wara sodattu rafi fa wahidatan taqatti qofafuuda ouma malakata iman yoka taqatti sanu diisa homa harkite sammalaite gabro ta qofa wajjin jiraa jaccu malif jenna gabro onni haqa tinira qabarre bilisa qabduun qaban gabro kanafu dubartin bilisa haqaqima wa am yo sodattan gabrot mo jira jiraa Kun isa kuno it gabroon Ama amma gabroon injirtoo kanafu taqatti fudun dirqama yo amma wal kitte sajjacha ha wiqabatan yo kadan dah lamahoodu yo qasadii homa hin qabu jeccu yo abban o ferraabee ammo ka rabbina stee Jälälämi O Madahira zahiramulla tuhkaa Guilla bulti keset tietä. Jälälä jäläläti varrabii ta kesä saa fi ta kesä saa fi yökärte ka kalbi ni saa che mitutaa tte. Sunni gucciisi tii voit tira raa Rabbi Leisan kabusan. niin Sunni Rabbi Mall Jadan Dubartoti. Sunni Hundan jälälä tii Rasooli. Rabbi kunikoja wan koodee keessattinan kabi jaaan. Kanhuyu akkattiilau qabnadha ka aana Afurfuduiyo Adana takkatti fudu takatifuru kana hunda daabdan gabrooota ko baratti Adana batchu santuyu kalu alla taulu isin kararra maquu dabukaisattiyeccu kararra mai tane yokadli godu dabdani jara gartani midu san isini wayya je da darsinte nata arasi dabti darsidtu no golti debinu cinaga